اللهم اني أعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها أما بعد مرة ثانية فكلامي عن أخطاء تمارس باسم الجهاد ولنا أن نقول أن عنوان هذه المحاضرة تسليط الأضواء على ما يقع باسم الجهاد من أخطاء وأبادئ بدء انوه على أشياء ان سبيل الإصلاح وسبيل العلماء وأن الأمة وقعت ما وقعت فيه من الحزبية واثارها المدمرة لما ابتعدت عن منهج العلماء في الإصلاح وأن العاملين بمجملهم حاولوا أن يقوموا بمهام العلماء فلم ولم يفلحوا. فآخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما الصلوح به أولها وهذه سنة شرعية كونية لله لا تتغير ولا تتبدل ولا تتعول ثم لما نتكلم عن الأخطاء باسم الجهاد منطلق منطلقنا في هذا الكلام غيرة على ديننا وحب لدعوتنا وبعد عن أن تظلم هذه الدعوة باسم قوم مراهقين سماهم أناس والله أعلم وراء هذه التسمية بسلفيين وأصبحنا نسمع تقسيمات السلفية ليست من السلفية في شيء سلفية جهادية سلفية تقليدية سلفية تجديدية وهذه من الأمور البدعيه التي ما علمناها ولا ظهرناها ولا طرقت أسمعنا من خلال كلامك ورائنا والذي يقوم بذلك اناس ملوفون أو جماعات مشبوهون إما جهل وإما ظلم فدين الله عز وجل قواعد والثوابت والسلفيه منهج وهذا المنهج يقرره الكغار على وفق ما قلت إن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أول ثم افكارنا وقناعاتنا مستمد مستمدة من نصوص شرعنا ومن قواعد فقهائنا في الاستنباط فالمراهقه والزلل والخلل غير حاصل عند من استمد فكره من النصوص أما من لم يعرف النصوص ولا يعرف قواعد العلماء في الاستنباط وجار الأحداث وجار المشاكسين من العلمانيين والبعثيين والقوميين وأراد أن يسبق ليسرق الجماهير، فهذا الذي يقع عنده هذه المراهقات وهذه الامور الخطيرة. وقد أفصح علامة سلفي جزائري، وهو العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس، فبين الفرق بيننا وبين غيرنا، فقال رحمه الله اننا اخترنا إننا اخترنا الخطة الدينية على غيرها عن علم وبصيرة. وتمسكا بما هو متناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح والإرشاد وبث الخير والثبات على وجه واحد والسير في خط مستقيم وما كنا لنجد هذا كله إلا فيما تفرغنا له من خدمة العلم والدين وفي خدمتهما أعظم خدمة وأنفعها للإنسانية عامه ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا ولضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحياتنا ولقبنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها ولكان أسهل علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها وأن نبلغ من نفوسها إلى أقصى غايات التأثير فيها فإن, فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائدة الذي يقول الأمة إنك مظلومة في حقوقك وانني أريد إيصالك إليها يجد منها ما لا يجد ممن يقول لها إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك فذلك, تل فذلك تلبيه كلها وهذا يقاومه معظمها أو شطرها وهذا كله نعلمه ولكننا اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا وبينا وإننا فيما اخترنا بإذن الله راضون وعليه متوكلون الجهاد عندنا حكم شرعي لا نلعب فيه بالعواطف وحكم ثابت محكوم بنصوص وقواعد وتقريرات العلماء وليس الجهاد نزوة ولا عاطفة ولا شفوة ولا موجة ندغذ فيها عواطف الناس لنصل إلى مآرمنا ولنحقق الرواتب والمكاسب وإنما الجهاد حكم شرعي وقد عرف القاصي والداني أن علمائنا الكبار لما قرروا الجهاد وأذنوا فيه فما جاهد أحد كما جاهد السلفيون السلفية ليست ليست دعوة تريد أن تنفلت من أصول العلماء وتقريراتهم فض المستمدة من النصوص الشرعية والجهاد باب من أبواب الخير والجهاد ليست طاعه غير معقولة المعنى وإنما الجهاد قاعة معقولة المعنى ولذلك قهارنا في كثير من المباحث يعلقون الأحكام الجزئية في مباحث الجهاد على المصالح والمفاسد فكما سمعتم مثلا في مسألة الأسرة عندما يقاتلون كفار آخرين فجوز من جوز العلماء بناء على ارتكاب أهوان الشرين شريطة أن يطلق السراحهم وكذلك في مسألة دفع المال في عقد الصلح من قبل المسلمين المعاهدات نوع المعاهدات الثلاثة التي ذكرناها في درس أمس فمن المباحث الجزئية التي تطرق لها الفقهاء دفع المال تكون هناك معاهدة صلح بشريطة أن يدفع المسلمون المال وجوز بعض اهل العلم ذلك إذا كان في هذا أخذ الضرين وهو الشرين فالجهاد فاعة معقولة المعنى ولله سنن كونية وشرعية وهذه السنن الشرعية والكونية ما يجوز لأحد أن يتخطاها فالجهاد كما يقول ابن مبارك باب لا يفتحه الله تعالى إلا إن وجد في أمة أولياء وحصل قفزة عظيمة امتدت من أواخر الدولة العثمانية لهذا الزمان من المستجدات الكثيرة والتي يخص الجهاد منها نصيب كبير بحكم تغير الأنظمة والوسائل وبقيت هذه المسائل مغفلة والدراسات الجذرية فيها ضعيفة وإن وجدت فشذارات وومضات وإفاضات تحتاج إلى تفصيل وتجذير فقضايا المحتلين الذين بقوا في ديارهم وأحكامهم الفقهية تحتاج لتأصيل تحصيل تفاصيل أحكام جهاد الدفع يحتاج إلى تفصيل إذا جهاد الدفع قلنا يجوز للناس جميعا أن يدفعوا العدو من خرجوا ووكلوا من أهل البلد من, من يقودهم فهل يجوز الخروج على هؤلاء أم لا مسائل تحتاج إلى تفصيل استخدام الإبادة البشرية والأسلحة العامة تحتاج إلى تفصيل والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا ولكننا ينبغي في مثل هذه المرحلة أن نعلم أن الجهاد من طاعة كليه ليس, ليس بيد أحد أن يعطلها والذي أوصد باب الجهاد ذنوب الأمة وبعدها عن ربها عز وجل وما يجوز لنا أن نفرح قليلا ثم نحزن كثيرا ولا أنسى أنه قد ضمني جمع مع بعض أقاربي وكانت القوات الأمريكية كانت أن تصل إلى بغداد وكانوا يتوعدون ويفرحون وكيف سيكون الحال إن وصلوا بغداد ثم طلبوا مني المشاركة والكلام فقلت والله لا أستطيع إلا أن أقول كلمة افرحوا قليلا ثم تبكوا كثيرا وهذا حال كل من ترسل سنن الله عز وجل الشرعية والكونية ويعرف أن لله للتمكين والنصري سنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتخلف أما بعد مرة ثالثة الأخطاء التي يريد ونتكلم فيها أخطاء ممارسة يمارسها بعض الشباب الصغار وبعضهم قد يكون بيننا وبعضهم يحضر مجلسنا وهي وانضة سريعة ليست التأصيلية ولا تجديرية في حول لباس لباس المجاهدين ليتعريج يسيره ثم أتكلم عن حكم الجهاد وما يقع فيه من مجازفات ثم سأتكلم ان شاء الله عن الثورة والجهاد بالفرق بين الثورة والجهاد ثم أتكلم إن شاء الله عن الاغتيالات ومن جوز الاغتيالات واعتمد على بعض النصوص ثم اختم ببعض مسائل الأمان وارجو الله أن يبارك الوقت وأن نال بركة أو كرامة فسح الوقت بعض إخواننا هداهم الله ممن يحبون الجهاد ونشهد الله وملائكته والرقيبة والعتيد وعباده الصالحين أننا نحب الجهاد وأننا نتمنى أن نموت مجاهدين وأننا نحب كل من يفكر في الجهاد وأننا نفكر في الجهاد ولكن المزاود على الجهاد المزاود على السلفيين باسم الجهاد هذا أمر مرفوض تمارسه مؤسسات واحزاب وهيئات ينبغي اخواني ان تكونوا عقلاء وان تكونوا متبصرين وان تعرفوا, وأن تعرفوا كيف اولئك القوم كما يقول كيف من اين ياكلون الكتف ينبغي ان نكون متيقظين بعض الشباب تجدوا متميز بلبس ليش هذا اللبس قال لبس المجاهدين اي لبس لا يدل على طاعه فقط هذا لباس الشوره وهذا حرام اي لباس صاحبه الذي يرتديه لباسه يدلل على طاعة يتميز بها عن, غير عن سائر الناس هذا يسمى عند الفقهاء لباس شهرة وثبت عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباسا مثله وفي رواية بإسناد حسن ألبسه الله تعالى يوم القيامة لباس مذلة وثبت عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر فكنت ممن صعد الثلمه فقاتلت حتى رأى النبي, حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم مكاني ثم أتيت وعلي ثوب أحمر يقول فما أعلم أني ارتكبت في الإسلام ذنبا أعظم من ثوب الشهرة الذي ارتديته وقد عرفت به في جهادي. يقول الإمام الذهبي في سير اعلام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 470 على إثر هذا الخبر يقول الإمام الذهبي قلت بل جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد وبكل حال فالاعمال بالنيات ولعل ريدة رضي الله تعالى عنه بإزرائه على نفسه يصير له عمله ذلك قاعة وجيادة وكذلك يقع في العمل الصالح بل غبما افتخر به الغر ونوه به فيتحول إلى ديوان الرياء قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فليتميز إنسان لباس الجهاد يلبس اليوم لباس الأفضاني ويتبخطر ويمشي ويرى نفسه كأنه فتح الدنيا وأنه المجاهد وأن غيره قاعد وهو في نفسه متشبع بما لم يعطى لو أنها تتدبر قليلا أنت من ناحة طبيقية عملية أنت غيرك ما الفرق بينك وبين غيرك أي البلد فتحت وأي القرات وصلت وماذا فعلت يا مسيكين هذا اللباس غير شرعي هذا اللباس شهرة وهذا اللباس شرعي ولا أدري هل يجوز لي أن أقول أما بعد مرة أخرى أم لا أما بالنسبة للجهاد فلا نبتعد عن الحقيقة إن قلنا إن من المؤوقات عن الجهاد الشرعي ما يمارس باسمه خطأا من تفجير يسبقه تكفير والخروج على اولياء الأمور بسبب التباس الثورة بمفهوم الجهاد هذا من جهة ومن جهة أخرى إسقاط الأحكام المذكورة في كتب فقهائنا الأقدمين على الحال الذي ذكرناه وأصلناه قلنا الجهاد يقسم إلى ثلاثة أقسام تذكرون ف ان نغفل عن المستجدات وما طرا من ظروف وملابسات ومحن وفتن يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وان يظهر لها أثر في النوازل ولا سيما في الجهاد فبعض المفتين لا يراعون هذه المستجدات فيقع من المفتين احاد وهيئات فوضى في الفتوى في النوازد التي تخص الأمة في الجهاد واحكامه وهنالك لك لم يكن تخطر في بال فقهائنا الاقدمين ولم تدر في خلدهم ولا سنحت في خاطرهم وهي مهمة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في النوازل الواقعة في الديار. هذه الملابسات أو ما إليها، ونبها عليها بقوة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، لما ذكر أن الناس في وقته عند قدوم التتار كانوا في ذلك الوقت الشديد يقفون بالقبور ويستنجدون بالمقبور ويطلبون منهم النصر قال في كتابه العظيم الرجع البكري في الجزء الثاني صفحة ستمائة وثلاثة وعشرين قال ما نصه وفصه قال رحمه الله ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفه تأملوا معي كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة من هم أهل المكاشفة؟ أهل البصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة والبصيرة قوة في النفس ترى الأشياء وحقائقها كما أن الأعين ترى الأشياء ترى عواقب الامور لما يحيط بها من ملابسات وظروف يقول شيخ الإسلام ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا يكون فيه ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا وإن كان كثير من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا اجيروا على نياته فهذا الكلام الحق العدل هذه تقريرات العلماء الربانيين وهذا من جقة شيخ الإسلام بن تيميه متناهية في المسائل الفطحية، فالجهاد في الظروف الصعبة والأحوال غير الطبيعية يحتاج إلى أحكام يجب أن تراعى فيه ما يحيط بها من مستجدات، فليس هو في الصلات. بعض المراهقين يظن الجهاد في سبيل الله بالركعتين فرض الفجر، ركعتين فرض الفجر بأي حال لا بد من داعيهم. الجهاد، الله قال: جاهد قاتل لا بد من الجهاد، وليكن ما يكون. ماذا يترتب على هذا من أشياء لا ينتبهون فالجهاد ليست كالصلاة لابد من أدائها على أي حال كما يعتقد بعض الداعين إليه والمتحمسين له ولست مبالغا إن قلت إن أبرز آثار الفوضى في الفتوى اليوم تظهر في مسائل الجهاد والعجب الشديد من التناقض بين المفتين في هذا الأمر واختلافهم على حسب البلدان وكل يدور حكم الجهاد على المصلحه والاعلام الذي في بلده وقد بلونا جمله من الوقائع سمعنا عجبا من اناس يشار اليهم بالبنان على أنهم علماء الامه ويطلقون التكفير بمراهقه الشباب وهم كذار كذار في اسنانهم وفي مواطعهم في دعواتهم الحزبية ولكنهم والله إنهم في تفعيلات العلماء وتأصيلاتهم صغار بل, ربما بل ينبغي أن يكونوا من أهل الصغار والمثال قائم ولا ولاسيما في الجهاد في العراق أبان احتلال أمريكا فكثير من الناس أفتى بوجوب العيني على الشباب بناء على أن أمريكا هي أصل الشر وهي وهي كما لا يخفى دون اعتبار جميع الأوصاف القيود التي لها أكر في الفتوى فالنتائج عند المتبصرين محسومة والأمور محسوبة والأمن للزاهدين هناك غير حاصل والنظام القائم آنذاك بعثي لا شرعي ولو قيل بالجواز لها من الخطب أما الوجوب والوجوب العيني فوالله هذه غفلة عظيمة نبه عما نبها شيخ الإسلام على ما هو دونه ووصف غير المقاتلين للتترئان ذات أهل معرفة ودين فهم ليسوا بمرجفين ولا مخذلين ولا مفتين ذيل بغلة السلطان كما يقول عنهم شانئوهم والمتربصون بهم فالخلط والخلط في الأزمات يشتد ولسيا ما في احكام الجهاد فهذا قائل بوجود القتال مع العراق والمشكلة ان ذاك قائل بوجوب القتال ضده وهذا ينعت جهاده بأنه شرعي وذاك ينعت جهاده بأنه شرعي ووراء هذا اعلام مفتود ايئات افراد والمسلسل يتكرر بين تغيرت الظروف وان تغيرت البلدان والاسماء فالاحكام تبقى كما هي والسبب ان هذه الأحكام تنطلق من ردود فعل من واقع من, من مؤثرات وليست من تقعيدات ولا من نصوص فأما أنا من خلال ما جرى قبل استدعاء النصوص التي يعرفها كل طالب علم أن يفحص المكان والواقع الذي ستنزل عليه وأن ينظر إلى المآلات فالعاقل يقول إن إماتت لفظ الجهاد من مشاعر المسلمين سواء بسوء استخدامه ووضعه في غير مكانه أو بإيجابه على عاجزين لا يقل سوءا عن صنيع تلك الثله التي تعمل على اخماد نوره وإطفاء لهيبه والمحصلة والثمرة سواء فهل من مدكر الخلاصة الذي أراه ضرورة مراعاة المفتين إعادة الهيبة إلى هذا المصطلح بترك ابتذاله وسوء اسقاطه وكذا من الخطباء والوعاظ. بترك استخدامه زينة فحسب لخطب رنانة وكذا من الدعاه والأحزاب بترك توظيفه للوصول إلى أعناق الجماهير والمجالس النيابية وتزيينه بالبيانات الحزبية وإنما الواجب العمل على التكامل للنهوض بواجب الوقت وأن نعرفه ومن خلاله من خلال ما نستطيع أن نصل إلى ما لا نستطيع والجهاد ذروة ذروة سنام الإسلام والذروة لا يوصل إليها إلا بعد تعب ومحصلات كثيرة وينبغي أن يترك التآكل وأن نبتعد عن السذاجة وتفويت فرص تربص وينبغي أن نعمل جابين مشمرين على التربية الشرعية ليتحقق الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ومن الفتن التي ابتوى المسلمون بنارها أكثر من مرة ولسيما في القرن المنصرم ما وقع في بعض بلدانهم في أزمان متفاوتة من ثورات ألبست لباس الجهاد ونزلت عليه أحكام الجهاد الشرعي والمتمعن فيما جرى وفيما يجري اليوم يجد أن لهذه الثورات اسبابا نفسية وقد تكون من قناعات عقدية وتصورات منهجية ومواقف عملية فهي تدور على تكفير السلطة الحاكمة بجميع فئاتها اعتمادا على ظاهر بعض النصوص واخذها اخذا اوليا بعيدا عما عليه السلف من قواعد الاستنباط وجعل كل نص في مكانه كما حصل تماما مع التابعي يزيد ابن صهيب ابو عثمان الكوفي وكان خارجيا فكفر من كان حاكما في زمنه ولكن الله تعالى أراد به الخير فاسمعوا إليه وهو يحدثنا عن نفسه وحديثه عن نفسه ثابت في صحيح الإمام المسلم في كتاب الإيمان برقم 191 بعد رقم 320 أسند مسلم بسنده إلى يزيد بن صهيب قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج وفي رواية صحيحة خارج الصحيح كنت قد شغفني وأنا شاب رأي من رأي الخوارج قال فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحجة ثم نخرج على الناس نريد ان نطهر انفسنا من الذنوب بالحج ثم نخرج على الناس للثوره المسلحه وأن نقاتل الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين والجهنميون قوم من عصاة الموحدين يفحمون في نار جهنم جراء ما صنعوا ثم يؤخذون ويرمون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياء وينبتون فيه كما تنبت الحبة في حديث طويل ثابت في هذا الموطن وهو في الصحيحين ولكن ما يزيد أبي صهيب انفرد بها مسلم قال لما سمع لما سمع يزيد جابر بن عبد الله يحدث كلاما يخالف معتقده هو خارجي والخوارج يعتقدون أن من دخل النار لا يخرج منها وهذا الحديث الذي فيه ذكر الجهنميين فيه بيان أن الموحدين يخرجون من النار إلى إلى الجنة فيقول فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار لقد أخزيته ويقول وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون فاحتج هذا التابعين على مشربه بأشياء لقنها إياه الصغار من غير تقريرات الثلاث من غير أخذ حكما شرعيا أخذا أوليا بغض النظر عما يحيط به من آيات ومن أحكام فنبه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله على خطأه المنهجي هذا فقال له برفق قال له وراه شابا متحمسا قال له أتقرأ القرآن فقال يزيد نعم فقال له جابر هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي بعثه الله فيه فقال يزيد نعم فقال له جابر فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج هذا المقام المحمود يخرج الله به لبهه لايه أخرى ثم نعت جابر الصراط ومر الناس عليه وأن قوما يخرجون من النار ومعه دون منافرة بين النصوص فلا تضارب ولا تعارض ولا تناقض بين النصوص اسمعوا ما يقول يزيد بسبب سماعه لهذا الحديث ولتوجيه صحابي له يقول فرجعنا إلى الكوفة فقلنا أي قال بعضنا لبعض ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعه الله تعالى باعتقال صدق هذا العالم من الصحابة، فلو لم يعتقل صدقه لما انتفع به وهكذا، فالعلماء الربانيون وتقريراتهم ينبغي أن يعمل أطلب العلم من ورائها أم من أمامها؟ من ورائها؟ قال يزيد كما في صحيح مسلم قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا. أي لثورة المسلحة غير رجل واحد ما الذي جعلهم يخرجون فهم الدين فهم الدين فالنفع لهؤلاء المشاكسون المرايقون لا يكون إلا بمحاجة العلماء وإزالة الشبه ولا سبيل لإصلاحهم إلا بذلك فالعنف معهم يزيد من قوتهم وعنادهم ويلهب نارهم ويبعدهم عن الجادة على وجه أظهر وبمسافة أبعد ومع وجود الحماسات والعواطف العاصفات ودندنه الخطباء الحماسيين بضرورة إقامة الجماعة المسلمة على زعمهم أنهم الجماعة المسلمة فيرون ضرورة إقامة هذه الجماعة مهمتها التي وجدت من أجلها وهي حمل لواء الحق ووجوب الجهاد ضد السلطات التي كفرتها سابقا وإراد النصوص من الكتاب والسنة التي في ظاهرها تكفير هؤلاء والاعتماد على فتاوى المهاديل وتقريرات أنصاف المتعلمين وتوظيف نقول نقولات العلماء الأقدمين على بغير إنصاف وغالبا ما يقع ذلك بعد التورط في أعمال العنف أو التلبس بمقدماته لتسويغ أحداث عنف قد اندلعت على وجه عفوي وأحيانا بطرق مجهولة قد تكون من عمل جهات مغرضه فتشتعل نيران الحمية ويظهر الغضب العام ويفلت الزمام من, بي من, بين, من بين يدي العقلاء فضلا عن العلماء ويفقد العقل دوره وسيطرته على مجريات الأحداث ويتزحزح عن مكانه في هذه الحضرة الجهادية الهستيرية تاركا مكانه للاندفاعات العاطفية وللحماسات الشبابية والإلهامات فيجتمع عرس الشيطان بتزاوج هذه العناصر معا وإذا بالناس يصحون على, على هول الكارثة لا يفرقون بين الإسلام وبين ما يمارس باسمه فتتسع الفجوة وتنوء النفوس عن حمل الأمانة وتتراجع الدعوة للإسلام الصحيح كما عايشناه وعايناه وملأ اسماءنا وأبصارنا في كثير من البلدان وإلى الله عاقبة الأمور ولا قوة إلا بالله فمن أهم المهمات وأوجب الواجبات تقعيد التفريق بين الجهاد الشرعي والعمل الثوري فقد تداخلت في الاونه الأخيرة إلى درجة الالتباس مفاهيم الثورة التي خلفتها أحداث متنوعة ورسختها في الأذهان فلسفات سياسية وإنسانية شتى مع مبدأ الجهاد الشرعي وأحكامه فتداخلت في أذهان كثير من الناس ولعل من أهم العوامل التي سببت هذا التداخل والانتزاج أولا وحدة الظروف التي تبعث على الرغبة في التغيير والإصلاح ثانيا وحدة الحوافز النفسية التي تمشأ عادة عن تلك الظروف ثالثا عدم تحصيل العلم الشرعي الذي يصقل صاحبه بشخصية متميزة تنظر إلى الأمور نظرة واسعة واستحسن تقدير مآلات الأفعال والنتائج والمصالح والمفاسد من خلال سنة الله الكونية والشرعية وتحقيق واجب الوقت رابعا الهالة اللامعة من الدعاية التي أحيطت بها الثورة في أذهان كثير من الناس في أعقاب ثورات عالمية تركت وراءها أصداء كبيرة في الأذهان وفي النفوس وجرت وراءها ذيولا من النتائج الإنقلابية على صعيد الأفكار الإجتماعية والأنظمة الاقتصادية ومع عدم التأصيد العلمي ووجود هذه الهالة اللامعة وجدنا الشباب المتحمس الذي لم يتقعد الذي لم يتحصن بتقعدات علماء الربانيين ومواقفهم أمام ما يشجه المفتاح السحري الذي لا يعجزه شيء عن فتح المغاليق المستعصيه أمام طموحاتهم ووفق تخيلاتهم لتحقيق تطلعاتهم في التغيير وإعادة العز المنشود والحلم المفقود وزاد الطيب بالله أن هذه طريق الثورات أصبحت مسلوكة ومارسته اتجاهات لها أصول متعددة باسم الإسلام ووجدوا ولا حول ولا قوة إلا بالله من يفتيهم بذلك لملابسات وأسباب قد تخفى وقد تظهر وإن كثيرا ممن قوم هذه الثورات التي جرت علق الجناية بسوء أصحابها وعدم سدق وحرصهم على المناصب والمراتب والرواتب في حسب دون أن يضع يده على أصل الداء وعلى المصاب الحقيقي ومما ينبغي تقريره أن إحكام البدايات سلامة في النهايات وضبط المصطلحات يقي من الانزلاقات فالثورة التي يمارسها المراهقون اليوم لا وجود لها عند الفقهاء فهي على وزان لا أصل له عند المحدثين ولا يتصور أحد من العقلاء طبا عن العلماء القول بجوازها وهذه الفتن يعرفها العلماء الربانيون عند مروزها وظهور مخايلها قبل وقوعها وتمكن قرونها ويعرفها الجهال كل الجهال عند انقضائها وانصرافها كما ثبت في الحلية في التاسع صفحة 24 بإسناق صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل فرق بين الثورة والجهاد الثورة تغيير جذري شامل يحدث في مسار الأنظمة السياسية والاجتماعية قفزا فوق سنة الله في التدرج والتطور سواء كان بطريقة سلمية أو بالعنف وسفك الدماء وهذا يخالف سنة الله الشرعية وطريق الأنبياء المسلوكة نحن أمرنا أن نسلك طريق النبيين طريقة محمد صلى الله عليه وسلم الاتصامات والمظاهرات والثورات قد تكون أقرب طريق من طريق الأنبياء في الوصول لسده الحكم لكن هذا الطريق غير شرعي هذا الطريق شرعية هذه الطريق لا تأتي بثمارها من ناحيه شرعية وهذه الطريق تأتي بثمارها من ناحية شرعية فالثورة تتفجر من رغائب الإنسان ورؤوناته وتتجه إلى سطح الوقائع الاجتماعية ولا تهتم بدخائل التربية الفردية بخلاف الجهاد الذي له ميادينه وغاياته وأهله وأحكامه وضوابطه فهو بمثابة السياج الذي يحفظ بيضة الأمة من جهة ويبلغ دعوتهم إلى سائر الأمم من جهة ثانية يلتحم فيه جميع ابناء المسلمين لتأدية هاتين الفريضتين أي حفظ البيضة وتأدية الواجب لسائر الناس من خلال نوعي الجهاد جهاد الطلب وجهاد الدفع أما أن يقوم شاب متحمس وينزع للمنبر ويتلثم لئلا يعرف فيشتم المسؤولين ويقضع في السب ويدعو العوامل الخروج والتفجير والتفوير كما حصل في الجزائر المسكينة وهذه مسائل عملية أنا أتكلم عن أحداث واقعية لا أتكلم عن خيال فيدعو الناس التفجير والتفجير وربما فر قبل الصلاة إن جاءت السلطات ويحاكم المستمعون ويأخذون بجريرة ذلك المرائق ويعد هذا جهادا وطاعة لله ورسوله فوالله لا نعلم لهذا أثرا ولا نعلم لهذا مستندا معذره على هذه طاله ولكنها مهمة ولا بد منها والحمد لله الذي حصل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواء أن حصل في كثير من بلاد المسلمين ما حصل وعلماءنا الكبار الربانيون موجودون وقد قالوا كلمتهم وبينوا لنا أحكام الله عز وجل في هذه الرعونات التي انطلقت الثورات وجعلتها قسا وأساسا لها أسمعوا أسمعكم بعض عبارات لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله لما كان يسأل عما يقع في الجزائر وكلامه طويل وكثير لست بصدد التفصيل فيه لكن لا بد أن أربط ما وقع من الثورات والجهاد بكلام الشيخ رحمه الله كان الشيخ يقول ما أعرفه إنما يقع سواء في الجزائر أو في مصر هذا خلاف الإسلام وكان يقول بعد أن وجه إليه سؤال عن استخدام الثوار المتفجرات التي تودي بحياة العشرات كان يقول جوابنا واضح جدا إنما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرهما سابق لأوانه اولا ومخالف لأحكام الشريعة غايدا واسلوبا ثانيا وكان يقول عما يقع في الجزائر ان هذه جزئية من كلية والكلية أخطرها وهو الخروج الذي مضى عليه بضع سنين ولا يزداد الأمر ولا يزداد الأمر إلا سوءا والله يا إخوة لما استفتت جبهة الإنقاذ شيخنا في الأسئلة الثمانية فاتصل الشيخ بثلاثة بالعبد الضعيف وباخينا الشيخ يسأل العواشر وبأخينا الثالث وكان الشيخ يشاور قل ان يسال فخجلنا قلنا ماذا نتكلم يا شيخ فالمهم حرر الشيخ الأجوبة ثم سمعت والله الذي لا إله إلا هو سمعت الشيخ لما سئل يعني ما هي نظرتك لما سيجري فكان الشيخ يقول فقاقيع صابون لا وزن لها إني أرى سجونا وأرى دماء وأرى فتنا لعلها تحتاج إلى سنوات طوال حتى تنطفئ هذا قبل أن يقع ما يقع وقبل أن يحلم أحد وكل الشباب متهورون يظنون أن النصر قابق قوسين أو أدنى كان الشيخ يقول دائما الجزائر كم طبيب تحتاج إلى كم طبيب حتى تصحى أبدان أهلها وهذا في الامور الطبيعيه فاذا حصلت عدوى مرض في عدوى فالاطباء ينبغي ان تكون اعدادهم مضاعفه قال فكيف لما لا نجد عالم واحد في الجزائر كيف تحكمون بالدين اي دين تحكمون به لا يوجد بينكم عالم لا يوجد بينكم مجتهد وتريدون ان تحكموا بدين الله اي دين تحكمون به هذا قفز عن سنه الله الكونيه والشرعيه ليس هذا سبيل الأنبياء في التغيير هذه الثورات على وزان على عمل الاشتراكيين والبعثيين والقوميين ولا أكتبكم سرا أن كثيرا من الأخطاء التي تمارزها سيما جماعه إخوان المسلمين في المور السياسيه وغيرها هي مجاراة للأحزاب الناصرية والبعثية ما وجد بينهم علماء ووجد غيرهم نسلقون لأخذ الجماهير فارادوا ان يفعلوا فعلهم ليسلكوهم فاسباب فساد دخل باسم الدين وباسم الجهاد الاصل الرئيس الذي كان من ورائه هم البعثيون القوميون المفسدون جعلونا نسالهم بغفله وبجهل بجهل في عوامل التغيير وفي طرق التغيير ما ليس من دين الله عز وجل في شيء فكان الشيخ يقول لما كان يسال كان يقول جوابنا واضح جدا إنما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرهما هو سابق لأوانه كما قرأت عليكم وأريد أن أقف وقتها عجلة لما قال إن هذه جزئية من كلية فالجزئية المجازر الشنيعة فرع من كلية والكلية هي جواز الخروج وفكر التكثير الذي يعقبه التفجير الكلام كثير ولكن ينبغي أن أنبه أخيرا وبهذه المناسبة على أمور وسامحوني لابد أن أسمعكم كلاما جميلا ورائعا جدا لشيخ الإسلام بن ذكره في منهج السنة النبوية في جزء الرابع صفحة 450 وما بعده اسمعوا وعو يقول وكثير من, من خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئسارهم عليه ولم يصبروا على الاستئسار ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه بغض ولي الأمر لاستئساره يعرضه تلك السيئات ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولله وإما مال كما قال الله تعالى، فنعطوا منها ربو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون، وكما ثبت في الصحيح والحديث في الصحيحين قال أم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر من بينهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن منعه صخطة فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ومن هذه الجهة شبهة وشهوة والكلام ما زال متصلا من الشيخ الإسلام يقول قامت الفتنة والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة بما هو له للمسلمين فأمر الولاة بالعدل والنص لرعيتهم وأمر الرعية بالطاعة والنص، وأمر بالصبر على استئسارهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال، في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاه الأمور. فلا يزال اخف الفسادين بأعظمهما فإذا هذا اصل سلفي قال بي أنت دعوة السلفيه قديما وحديثا غاب عن هؤلاء الخائضين في الدماء إلى الركب وهم يزعمون ظلما وزورا أنهم سلفيون وهم ليسوا اهلا للاجتهاد والواجب عليهم أن كما قلت أن يحترموا وأن يعملوا من وراء تقريرات العلماء وقبل أن أنتقل لمعالجة خطأ آخر وهو الاغتيالات أراني مضطرا للتنبيه على أمور على وجه العجلة الأمر الأول الواجب في هذه الأزمنة خصوصا إظهار شعار العلماء في الإصلاح دون شعار هؤلاء الصغار والواجب التمايز بين السلفيين وبين هؤلاء والأمر الثاني إظهار شعار هؤلاء المراهقين اليوم يتوسل به إلى مقاصد الكائدين للإسلام واهله ولم يحل المفتي أن يفتي بما يجر إلى مفاسدهم لو كانت أصل فعالهم مشروعة فكيف والعلماء قديما وحديثا يرون منعها؟ ومحال أن تقوم عندها هؤلاء أذلة لم تصل العلماء ولكن قامت عندهم شبه وتراحقت الأحداث فلم يجدوا هدا إلا أن يبقوا على مواقفهم وإن تضمنت تحليل ما حرم الله ورسوله من إراقة الدماء وإزهاق النفوس وإلحاق ما يفعلونه بالجهاد وليس لهم على تقريراتهم ادله الأمر الثالث غايه هؤلاء السائرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندي بالماجة حجم عمر قال هؤلاء كلما ظهر قرن قطع هؤلاء يقول شيخ الإسلام يقول هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول أجرهم ويفنى ذكرهم ولا تكون لهم عاقبه فلا أقاموا دينا ولا أرقوا دنيا بخلاف العلماء الربانيين فإن لهم ثمرة وحملوا الأمان نقيه وسلموها لمن بعدهم ناصعة جريدة الكلام طويل وكثير لكن هذه مسائل أحببت أن أذكرها وأن أبين الفرق بين الجهاد الثورات وأحكام الجهاد في المستجدات والظروف التي نحيا ونعيش وعدتكم أمس من خلال ذكر قتل كعب بن الأشرف وتذكرون الكلام على العقد الأمان بنسيتم تذكرون إن شاء الله فقصة كعب بن الأشرف يحتج بها بعض المراهقين على جواز اغتيالات السواح والأجانب الذين يدخلون ديار المسلمين. فكان هذه معالجة أذكروا على مسامعكم سمعكم القصة على وجه العجلة وأذكروا لكم نفظ مسلم في صحيحه قال أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله اسمعوا وانتبئوا لهذه العلة منصوصة قال إيش فإنه قد آذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم فقال محمد بن مسلم إئذن لي أن أقول إئذن لي أتكلم عليك أتكلم عليك على مسامعه إئذن لي فلأقل فقال له صلى الله عليه وسلم قل فأتاه وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا الرجل قد أراد الصدقة ولقد عنانا أخذ أموالنا فلما سمعه فقال الكعب بن الأشرف والله لتملنه قال إن قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره يقول عن المسلم حتى تواعد هو اياه وطلب منه أن يقربه شيء من طعام فقال اتين بامرأتك فقال أنت أجمل العرب ونضع امرأتي عندك قال اتيني بالصبي يرهن رهن فقال إنهم يعيرون يقولون رهن ابنه بوسق أو وسقين من طعام فقال أعطيكم السلاح ترون السلاح فجاء وتواعد معه إلى أن يأتي قصره وبيته في الليل وجاء معه اثنان خفية أو ثلاثة سموا في روايه البخاري وما شعر كعب بهم وخرج إليه فشم منه رائحة فذكر له رائحته التي هي فيه فقال هذه رائحة عندي أعطر نساء العرب كان يعتني برائحة رأسه حتى أنه وضع يده على رأسه ثم تمكن منه وشم رأسه وأظهر رأسه ثم مسك رأسه مرة ثانية وأشار إلى صحجة نخرج فقتلوه. فهذا القتل يحتج به بعض الناس أن هذا إيش هذا يجوز اغتيال الكافر السائح الذي يدخل بلادنا يقولون أن هذا هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان وهذا يقتل وهذا خطأ ثانياً لأن الذي فعله كعب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله كعب الاشرف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اولا الذي الذي فعله محمد بن مسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اولا وثانيا الذي فعله محمد بن مسلم بذمي ليس بصاحب امان والذمي كما فرقنا امس بين العقود الثلاثه أنه انه خاضع لاحكام الاسلام فلو ان أم رجلا امنه قد يقول قائل محمد بن أمنه امنه ومن معه فهل هو شهد الأمان فالجواب لو ان مسلما امن رجلا محاربا قام بحد الحرابه او امن زانيا ثيبا فهل هذا الأمان يسقط الحد امن لا يسقط الحد لا يسقط الحد فاذا لماذا قتل محمد بن مسلمه كعب بن اشرف لانه اذى الله ورسوله لانه اذى الله ورسوله ولذا لما كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهجوه فهذا وجب القتل في حقه ويعجبني بعد هذا الجواب ويأتي تقريره بعد قليل من كلام ابن القيم يعجبني كلام جميل لابن المناصر يقول في كتابه الإنجاد 35-36 يقول ويحتمل عندي أن يقال إنه مع ذلك امر خاص وحكم من الله تعالى عدي أذن فيه تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو خاص لا يتعدى إلى غيره ومما يدل على هذا المذهب ما وقع في الحديث من قوله له ائذن لي فالأقل قال فأتاه فقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا إلى آخر قوله وهذا قول له ظاهر الكفر ولا يحل لمسلم التلفظ به والخديعة في الحرب مثله إلا أن يأذن الله لأحد بعينه في شيء بعينه كما أذن لهذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون خاصا ليس مما يتعدى بحال ومن بديع هذا التوجيه ما ذكره ابن المناصف عن ابن اسحاق في كتابه المغازي ان علي بن ابي طالب قال قصيدة ذكر فيها اجلاء بني النضير وذكر فيها قتل كعب بن الاشرف ومما قال علي في قتل كعب بن الاشرف قال ألستم تخافون أدنى العذاب؟ وما آمن الله كالأخوفي، وما آمن، وما آمن الله كالأخوفي، وأن تسرع تحت أسيافه كمصرع كعب ابن الأشرف غداة رأى الله طغيانه وأعرض كالجمل الأجنفي، فأنزل جبريل في قتله أو فأنزل جبريل في قتله، فأنزل الله، فأنزل جبريل في قتله. بوحي إلى عبده ملطفي ماذا فهم علي من هذا أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل كعبا بالإيش بوحي فمن قام عنده وحي، فليفعل كما فعل محمد بن مسلمه بكعب ابن أشرف ومن بديع تقريرات ابن القيم في إحكام أهل الزمج الثاني سوحة 858 قال بعد أن نقل كلام من الخطابي وزيفه قال زيفه بقوله الكلام الذي كلمو كلموه به اي محمد بن مسلم واصحابه ابو نائل محمد بن مسلم بابي نائلة دخلوا عليه وابو نائل كان كان اخا في الرضاعه لكعب الاشرف قال كلموه بكلام صار به مستامنا وأن احواله ان يكون له شبه شبهات امان ومثل ذلك لا يجوز قتله لمجرد الكفر فإن الأمان يعصم دم الحربي ويصير مستأمنا بأقل من هذا كما هو معروف في مواضعه يقول وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذيته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عهد كما لو المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل أو آمن من وجب قتله لأجل الزنا أو آمن من وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك الإسلام ولا يجوز له أن يعقد له عهدا سواء كان عقد أمان أو عقد هدة أو عقد ذمة لأن قتله حد من حدود الله وليس قتله لمجرد كونه كافرا حربيا هذا كلام مين لنقيم يقول ليس قتل كعب بن أشرف لمجرد كونه كافرا حربيا فاذا هذه الارتيالات لمجرد أن يدخل من له الأمان في بلاد المسلمين أن يقتل فهذا أمر ليس بمشروع وقصة كعب بن الأشرف عند المحققين من العلماء لا تسعفوا به وقد أسمعتكم عبارات عالمين ممن منهجهم منهج السلف أحدهم من وفيات القرن السابع والآخر من وفيات القرن الثامن فابن المناصف من وفيات سنة 220 فهو من وفاة القرن السابع وبنقيم من وفيات سبعمائة واحد وخمسين فهما من وفاة القرن الثامن وهذا مغربي وذاك مشرقي فعلى بعد الديار جمع بينهم منهج صحيح لمعالجة مثل هذه المسائل المهمة وشعار الموفقين من طلبة العلم فضلا عن غيرهم من المسلمين شعارهم أن المسائل الكبار تترك للعلماء الكبار طيب أفي بوعدي بقي بقي شيء نبهت عليه وذلنت حوله في درس أمس وقلت إن الأمام يقع بأي كلام أو عمل أو رمز او إشارة. في هذا الامان يقع ومن لطيف رفرت به عن الشيخ عليش او عليش